فَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بل كذبوا بالحق لمما جاءهم فهم في أمر مريج أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنِينَهَا كَيْفَ بَنِينَهَا وَزَيِّنَنَّهَا وَمَا لَهَا مِن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 ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باتقات لها طلع نظير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 هذه السورة العظيمة تسمى سورة قاف لأن الله ابتدأها بهذا الحرف وهو حرف قاف وهي أول المفصل أول حزب المفصل والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل أي أنه لم يدخله النسخ لم يدخله نسخ وكل المفصل في موضوع في موضوع التوحيد وإقامة الادله على ذلك وهذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في يقرأ بها في الساعة في صلاة العيد ليذكر بها الناس يذكر بهنا الناس المجتمعين لأن صلاة العيد تجمع أكبر عدد ممكن في البلد وكان أيضا صلى الله عليه وسلم يقرأ بها أو يقرأ منها في خطبة الجمعة كان يقرأ منها في خطبة الجمعة قالت أم هشام بنت الحارث أو بنت حارثة ما حفظت قاف القرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها كل جمعة على المنبر ومعنى ذلك أنه يقرأ منها ليس المراد أنه يقرأها كاملة كل جمعة على المنبر وإنما كان يقرأ منها فهي تلقفتها من الرسول صلى الله عليه وسلم في قراءاته لها حتى تكاملت عندها وهذا مما يدل على أهمية هذه السورة وعظمتها وعناية الرسول صلى الله عليه وسلم بقراءتها وانه كان يقرأ بها في المجامع الكبيرة كالبيدين والجمعة لما فيها من الوعظ والتذكير قوله قاف هذا من الحروف المقطعة لأن الحروف التي يبنى منها كلام العرب 28 حرفا 28 حرفاً. أولها ألف واخرها ياء من جملة هذه الحروف قاف وما الحكمة افتتاح هذه السورة بها وغيرها من السور لان كثير من السور افتتح بالحروف المقطعة مثل قاف صاد نون وقد يكون أكثر من حرف مثل ألف لام ميم الإفلام ميم راء الإفلام راء كاف هاء عين صاد حاء ميم فاء <تصفيق> ياء سين تارة يبدأ السورة بحرف واحد وتارة بأكثر بأكثر من حرف فما معنى ذلك أكثر المفسرون من الكلام على تفسير هذه الحروف لم يستطيعوا أقوال كلها لا لا تقوى في النظر وأقربها والله أعلم إما أن يقال هذه من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله مثل كيفية الصفات وكيفية ما وعد الله في الدار الآخرة فهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله وليست من المتشابه الذي يرد إلى المحكم لأن المتشابه على قسمهم تشابه يعلمه الراسخون في العلم لأن يرد متشابه إلى المحكم ويفسرونه به متشابه لا يعلمه إلا الله مثل الكيفيات التي أخبر الله عنها كيفية الأسمى والصفات كيفية ما في الجنة وما في النار وما يكون في الآخرة هذه لا يعلم تأويلها إلا الله وإنما يعرف تأويلها إذا وقعت انما يعرف تاويلها اذا وقعت حصلت اما قبل ذلك لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى كما قال يوسف عليه السلام يا أبتي هذا تاويل رؤياي قاله بعد مده الرؤيا متى في اول عمره والتاويل انما حصل في اخر عمره هذا تاويل رؤياي اي تفسيرها هل ينظرون إلا تأويله يعني ما ينتظرون إلا وقوع ما أخبر به يوم القيامة يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل فهذا التأويل لا يعرف إلا عند وقوعه أما قبل وقوعه فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فهذه الحروف من هذا القول على رأي بعضهم أنها من المتشابه الذي لا يعلم تاويله إلا الله ولها لا تجدون في كثير من كتب التفسير يقولون الله أعلم بمراده بها القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين والمفسرين أن هذه الحروف المقطعة دلالة على إعجاز القرآن دلاله على إعجاز القرآن لأن القرآن كلام عربي مرتب أو مركب من هذه الحروف التي تنطقون بها ومع هذا عجزتم عن الاتيان بسوره من مثله مع انه مركب من حروف تنطقون بها ففيه اشاره الى الاعجاز ولذلك ياتي بعد كل حرف من المقطع ذكر للقران في سوره البقره يقول جل وعلا ا ل ه ذلك الكتاب لا ريب فيه الافلام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق وانزل التوراه والانجيل لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت ألف لام ميم تنزيل الكتاب من رب العالمين ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا رب فيه من رب العالمين ودائما يأتي ذكر الكتاب والقرآن بعد ذكر الحرف أو الحروف المقطعة إشارة إلى الإعجاز وهذا قريب هذا القول قريب وواضح ثم قال جل وعلا والقرآن هذا قسم من الله سبحانه وتعالى الواو ومن حروف القسم يعني حروف القسم ثلاثه الواو والباء والتاء تالله بالله والله هذه حروف القسم وهنا جاءت الواو والقران ولهذا صار الاسم مجرورا بعدها لأن لان المقسم به يجر لواو القسم مجرور مجرورا بإيش؟ لواو القسم والقرآن وهذا فيه دليل على أن القرآن كلام الله وكلامه سبحانه صفة من صفاته فيجوز الإقسام بالقرآن لأنه من كلام الله جل وعلا كلام الله صفة من صفاته ويجوز الاقسام بالله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى فهذا دليل على أن القرآن من صفات الله غير مخلوق كما تقوله الجهمية لأنه لا يجوز الحلف بالمخلوق وإن كان الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء فأقسم بالمخلوقات في كثير من الآيات هذا خاص بالله جل وعلا أما نحن لا يجوز لنا أن نحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفاً فليحلف بالله وفي حديث آخر من حلف بغير الله قد كفر أو أشرك هذا بالنسبة للمخلوق لا يحلهون إلا بالله أو بصفة من صفاته سبحانه أما الخالق جل وعلا فانه يقسم بما شاء والقرآن والقرآن هو الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن هذا من أسمائه ومن أسمائه الفرقان من من أسمائه الذكر الحكيم وله أسماء كثيرة من أسمائه المجيد القرآن المجيد له أسماء أسماء كثيرة والتنزيل من أسمائه التنزيل والقرآن المجيد المجيد فعيل من المجد صيغة مبالغة من المجد وهو الاتساع المجد هو الاتساع في الخير فالقرآن متسع في الخير والعلم لا حصر لبركاته وفقهه وخيراته ولكن كل يأخذ منه بقدر ما أتاه الله من الفهم وإلا ما أحد يحيط في القران القرآن ومعاني القرآن وفقه القرآن ما أحد يحيط بهذا ولكن كل يأخذ بقدر ما اعطاه الله عز وجل من الفهم لأن القرآن مجيد يعني واسع الخيرات والبركات إن اردت الأدلة العقليه فهي موجوده إن اردت بيان التوحيد والعباده فهي موجوده إن اردت بيان المعاملات فهي موجود إن اردت اللغه والبلاغه فهي موجوده إن اردت الأخبار الماضيه والمستقبله فهي موجوده في القرآن العظيم إن أردت الأحكام على الأشياء الحادثة فالقرآن يحكم عليها وحكمها موجود في القرآن لكن قد يدركه بعض الناس قد لا يدركه البعض الآخر إن أردت الإعجاز فالقرآن معجز كل يأخذ من القرآن بقدر ما وهبه الله فالفقيه يأخذ منه الفقر واللغوي يأخذ منه اللغة والبلاغي يأخذ منهم البلاغة والأخبار يأخذ منه الأخبار الماضية والمستقبلة وفيه من علم الغيب الذي ذكره الله في المستقبل مستقبل الزمان ومستقبل الآخرة والجنة والنار ما لا يوجد إلا في القرآن العظيم فهو مجيد بمعنى واسع الخير وواسع البركه وواسع المعاني القران المجيد مجيدي لانه من التوابع نعت المجرور مجرور اين جواب القسم لا بد القسم لا بد القسم يكون له جواب مثل تقول والله ان زيدا والله إن زيدا قد جاء فإن زيدا قد جاء هذا الجواب والله لا أعطينك كذا جواب القسم لا أعطينك هنا لم في جواب القسم قالوا القرآن المديد بل قالوا جواب القسم هو مضمون الآيات مضمون السورة كلها مضمون السورة كلها هو جواب القسم وجواب القسم قد يكون مصرحا به وقد يكون غير مصرح به وهذا في القران موجود موجود النوعان المصرح به والذي لم يصرح به لكنه مذكور ضمنا وهو هذا بل عجب يعني مع بيان القرآن ووضوحه ودلالته على الحق وعلى الرسالة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى البعث والنشور وعلى الجنة والنار مع وضوحه فإن الكفار لم يؤمنوا به لم يؤمنوا به بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم بل كان الواجب عليه من يؤمنوا لكنهم لم يؤمنوا فبل هذه للإضراب حره إضراب يعني أضرب عن الكلام السابق استأنف كلاما جديدا كلاما جديدا عجب منهم هم الكفار والعجب إنما يكون من شيء مستبعد ومن شيء غريب أما الشيء الواضح هذا لا يتعجب منه إنما يتعجب من الشيء الغريب والشيء البعيد هذا هو الذي يتعجب منه فالعجب أي الكفار هل هذا محل عجب؟ أن الله خلقهم ورزقهم وأن وأنه يجب عليهم عبادة الله أحده لا شريك له والايمان برسوله هل هذا فيه عجب؟ هذا هو الذي خلق الله الخلق من أجله كيف يتعجبون من هذا؟ ويستغربونه إلا لاستحكام كفرهم وعنادهم والعياذ بالله فبدل أن يؤمنوا عجبوا واستغربوا هذا الأمر العظيم العجب أن جاءهم منذر منهم تقدير من عجب من أن جاءهم فيكون أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر مجرور بتقدير من أن جاءهم أي عجبوا من أن جاءهم منذر منهم أو تكون تعليلية عجبوا لمجيء منذر منهم المنذر منه هو محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا ينكرون رسالته ويقولون لا يمكن أن تكون الرسالة في البشر لو لا انزل علينا الملائكة أو نرى ربنا يعني بهم العناد لا أن يقولوا نحن ما ننقاد لبشر مثلنا وإنما لو جاء ملك من الملائكة أرسل الله إلينا ملكا العجب أن جاءهم منذر منهم أي من جنسهم عربي ينطق بلغتهم يعرفون نسبه وليس اجنبيا حتى يقول والله ما نعرفه لا ندري هو صادق ولا ما هو صادق هو امين ولا ما هو هم يعرفونه منهم عايش بينهم ويعرفون امانته ويعرفون نشاته ويعرفون نسبه عليه الصلاه والسلام هو انسان يجهلونه حتى يتوقفوا عن خبره أن جاءهم منذر منهم وهذه حكمة الله أنه يبعث الرسل من جنس البشر من جنس البشر لأجل أن يتفاهموا معه ويخاطبهم ويرونه أما الملك فلا يطيقون الاجتماع معه ولا رؤيته الملك يرسل إلى من جنسه والبشر يرسل إليهم بشر من جنسهم جاءهم منذر منهم فهذا من رحمة الله أنه جعل الأنبياء من بني آدم ويقولون لماذا خص من بيننا نحن اولى بالرسالة من هو بشر وحن بشر الله جل وعلا يقولون وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله هذا من اعتراضاته لماذا يخص رجل واحد منا أبشرا منا واحدا نتبعه لماذا يخص أن من منزل بي... الذكر عليه من بيننا وحيانا يقولون ما, ما هو, ما هو بكفو أنه يبعث يتيم وفقير او كه، لو انه ارسل الينا واحد من العظمه وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين الطائف كل عظيم اما انه يتيم وفقير ويبعث الينا ما نطيق هكذا يقولون هذه اعتراضاتهم السمجه <تصفيق> العجيب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب هذا شيء عجيب غريب ليس له سوابق هل الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له سوابق اليس هناك رسل قبله كل ما كنت بدعا من الرسل قل ما كنت بدعا من الرسل فهو ما هو غريب قبله نوح وابراهيم وموسى وعيسى وهود وصالح وشعيب ورسل من كثيرهم كيف تستغربون أن يبعث الله اليكم نبيا منكم ومن نسبكم وبلدكم هذا شيء عجيب بعثه هذا الرسول بل اشد من ذلك أنهم أن هذا الرسول يقول أنكم تبعثون يوم القيامة هذا الرسول مع غرابة شأنه ورسالته جاء بأمر نعجب وهو أنه يقول أنكم الى إنكم إذا ميتم وكنتم عظاما انكم تبعثون يوم القيامة هل هذا يعقل أن التراب يعود ويصير إنسان هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا هل, هل يعاد التراب ويكون بشر يا سبحان الله والأول ما هو تراب ما هو آدم مخلوق من تراب ثم ايضا انتم من ماذا خلقتم من ما من ما انهي ولم تكونوا موجودين من قبل اصلا فكيف تتعجبون من البعث ولا تتعجبون من البدايه بدايه الخلق هو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم اي اذا متنا وكنا ترابا يعني تحللت اجسامنا وصارت ترابا بعد لان كانت لحما وعظاما صارت ترابا استحالت استحالت حينئذ فكيف تعاد وهي مستحيله ومتحوله الى تراب كنا ترابا وفي الآية الأخرى قال من يحيي العظام يا رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق وهو بكل خلق عليم فلماذا تعجبون من البعث ولا تتعجبون من البداية هذا إصحام لهم هذا دليل عقلي أن الذي قدر على البداية من لا شيء قادر على الإعادة من باب أولى وهو أهون عليه في نظر العقول ولكن الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى لكن هذا من باب المناظره والمجادلة لهم أَيْذَا متنا وَكُنَّا تُرَابًا ذلك رجع بعيد يعني بعث بعث بعيد ما يمكن ما يمكن هذا أنه يكون ذلك رجع بعيد لا يكون أبدا أي إذا مثنا وكنا ترابا ذلك أي بعثنا مرة ثانية رجع بعيد بعيد الوقوع فلم يصدقوه دون نظر إلى البراهين والأدلة وإنما استغربوا بعقولهم وقاسوا قدرة الله على قدرتهم قاسوا قدرة الله جل وعلا على قدرتهم وتصوراتهم ولم يقدروا الله حق قدره سبحانه ولم يعرف عظمته وأنه جل وعلا لا يعجزه شيء وأنه على كل شيء قدير لم يؤمنوا بهذا رد الله عليهم بقولهم أن إذا كنا ترابا بأن الله جل وعلا يعلم هذا التراب المتحلل يعلمه سبحانه وتعالى ولا يضيع في الأرض هذا التراب المتحلل لا يضيع في الأرض ويصير مثل التراب الآخر بل هو محفوظ بل هذا التراب محفوظ ويعذب أو ينعم في القبر وهو تراب والله على كل شيء قدير. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم أي من أجسامهم وأنها تتحول إلى تراب هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه ولا يضيع التراب هذا ما يضيع وأيضا هذا مكتوب في اللوح المحفوظ وعندنا كتاب حفيظ فاحتج عليهم بأمرين علم الله المحيط بكل شيء الذي لا يضيع عليه شيء والأمر الثاني الكتاب الذي حفظ الله وكتب فيه كل شيء مما, مما كان وما يكون إذن فلا يستغرب أن الله يعيد التراب اجساما التراب المتحلل من الأجسام يعيده إلى لحم وعظام وعروق ثم يقوم الإنسان من قبره ثم نفخ فيه أخرى فإذاهم هم قيام ينظرون.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 اول مره ياتي الانسان كامل الخلطه حتى القلفه التي قطعت من ذكره تعود وتكون في مكانها تكون في مكانها ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه عظامها اللي تفرقت ونفرت ايحسب ان الله غير قادر على جمعها ما يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى نجمعها بلى قادرين على أن نسوي بنانا سوي الأصابع كما كانت والأنامل كما كانت ولا ينقص شيء من جسم هذا الإنسان وهذا ليس بغريب على قدرة الله جل وعلا ومن اياته ان تقوم السماء والارض بأمره ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون دعوه واحده دعوه يدعوها واحده فيقوم الناس من القبور اذا انتم تخرجون اي اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا علم الله سبحانه وتعالى ما تنقص الأرض منهم وما يتحلل من أجسامهم وما ينخر من عظامهم وعند الله جل وعلا كتاب وهو اللوح المحفور حفيظ كتب أسماءهم وكتب كل شؤونهم ولا ينسى احدا منهم ما ينسى احدا منهم يقول إن إنه يبعث بعضهم والبعض الآخر ينساه لا ما ينسى سبحانه وتعالى أحكى قد احصاهم وعدهم عدا كلهم آتيه يوم القيامة فردا كلهم آتيه يوم القيامة فاردا ما يتخلف أحد الأب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ اسمه هو ومكتوب وين يموت فيه ومكتوب وين يقضر ومكتوب ما يتحلل من عظامه وجسمه كل هذا مكتوب ما يخفى على الله شيء وهو يعلم سبحانه مع الكتابة هو يعلم محيط علمه بكل شيء بل كذبوا بالحق هذا التكذيب الثالث الأول كذبوا ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه منهم لأنه ما لون يصير رسوله منه وراء ما صرنا رسول مثله الله جل وعلا يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته والرسالة ما هي تحصل ما هي بتحصل بالكسب فإن تحصل بالكسب أو بالذهن أو بالحذق أو إنما تحصل بالاصطفى من الله جل وعلا هو الذي يختار لرسالته من يصلح له الله أعلم حيث يجعل رسالته الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس هو الذي يصطفي الرسالة ليست مكتسبة مهما بلغ الإنسان من الحزق والعلم وقوة الفهم والإدراك فإنه لا يكون رسولا إنما هذا باختيار الله واصطفائه سبحانه وتعالى وهو أعلم بمن يصلح للرساله ويقوم بها بل كذبوا بالحق الثالث مما كذبوا به القرآن كذبوا بالقرآن كذبوا بالرسول عجب أن جاءهم منذر منهم كذبوا بالبعث وقالوا كيف أن إذا صرنا تراب اننا نعاد مرة ثانية ونرجع إلى الحياة قالوا هذا المرة النوع الثالث من تكذيبهم كذبوا بالحق وهو القرآن العظيم لما جاءهم هل الحق يكذب به؟ الحق حق ما يكذب به اللي يكذب به الباطل او الكذب او الشيء الذي لا اصل له هو الذي يكذب به اما الحق هذا لا يجوز لأحد لا يسع احدا عاقلا ان يكذب به الكذب بالحق لما جاءهم لما انزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وقال وابد ما, ما القران هذا ما هو كلام الله هذا اساطير الاولين كتبها محمد وقال واساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا قل الذي يعلم السر السماوات والارض انه كان غفورا رحيما اساطير الاولين قالوا شعر هذا القران شعر ولما قيس بالشعر ما صار شعر فصحاؤهم وبلغاؤهم وشعراؤهم ما استطاعوا ان ياتوا بسوره من مثله لو كان شعر صاروا ياتون بمثله يجيبون مثله وايضا الرسول ما هو بشاعر معروف انه ما هو بشاعر وما علمناه الشعر ما ينبغينا عليه الصلاة والسلام ما هو بشاعر الشعر يتبعهم الغاون الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو بشاعر ولا عرف ولا عرف بالشعر حتى إنه إذا أراد أن ينشد بعض الأبيات قد لا يضبطها عليه الصلاة والسلام يعني ما هو بشاعر فالقرآن ليس هو الشعر كما يقولون قالوا سحر هذا القرآن سحر القرآن ليس بسحر القرآن حق ولا السحر باطل السحر باطل ولا أصل له تدجيل، القرآن حق ما أخبر عن شيء أو أمر بشيء إلا وصار حقا مثل الشمس ليس هو مثل السحر الباطل الكذب أيضا السحر يكون من تعليم الشياطين يكون من تعليم الشياطين على الكهان والسحره والشياطين لا تقرب الوحي لا تقرب الوحي ابدا الشياطين هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون فالشياطين لا تتنزل على الأنبياء ابدا والشياطين لا تقرى بالقرآن ولا تنزل بالقرآن ابدا إنما ينزل به الملك من الله سبحانه وتعالى قل روح القدس وهو جبريل عليه الصلاة والسلام نزله روح القدس من ربك بالحق فالشياطين لا تقرى بالوحي إنهم عن السمع لمعزولون عن الوحي، ما يمكن قد يسرق كلمة واحدة من باب الابتلاء والامتحان ويلقيها إلى الكاهن يكذب معها الكاهن من أجل يغرى الناس لكن هذا مفضوح هذا كذب مفضوح فالقران لا تقربه الشياطين هل أنبيكم على من تنزل الشياطين؟ تنزع على كل افات اثيم انهم عن السمع لمعزولون فلا يمكن أن, ان القران انه يقرب منه الشيطان او ينزل به او يعلمه انما الشيطان يعلم السحره والكهان والمخرفين والكذبه اما الانبياء والوحي فإن الشيطان لا يقربه الكذب بالحق لما جاء وهو القرآن العظيم وقالوا فيه هذه المقالات وثبت أن القرآن ليس بما كما يقولون وإنما هو, وإنما هو كلام رب العالمين وكل من اعترض على القرآن باء بالفشل إلى يوم القيامة والقرآن ثابت راسخ رسوخ الجبال محفوظ ما أحد, أحد تعدى عليه ابدا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرفعه الله في آخر الزمان وهو لم يبدل ولم يغير انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق الله عز وجل فإن الكفار على كثرتهم وعنادهم وبغضهم لمحمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين البغض الذي لا يعادله بغض ما استطاعوا أن ينالوا القرآن بشيء مع أن القرآن يذمهم ويلعنهم ويسبهم سبا ذريعا ما استطاعوا أنهم يغيرون ما استطاعوا أنهم يغيرون القرآن أبدا وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى هذه المعجزة العظيمة الخالدة هذا من آيات الله والدلاله على صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال المعترضون أقوالا وحاكوا أرادوا أن يحاكوا القرآن كمسيلمة لكن أين ذهب خوله ضحك عليهم الناس ضحك عليهم العقل وتلاشى قولهم ولم يبق منه شيء وبقي القرآن شامخا كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يحرفوه أن يغيروا فلم يستطيعوا لم يستطيعوا تحريف القرآن كما فعلوا بالتورات والإنجيل ما استطاعوا أن يفعلوا ذلك لأن الله حفظه أما التورات والإنجيل فإن الله وكل حفظهما إلى الأحبار إلى الأحبار والعلماء لكنهم لم يحفظوها ما استحفظوا عليه ما استحفظوا من كتاب الله هم يحفظوه بل حرفوه وبدلوه وغيروه أما القرآن فلا أحد استطاع أن يغير منه حرفا واحدا ولله الحمد وهو كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فهم في امر مريج لما كذبوا بالحق ماذا كان شانهم كانوا في امر مريج وقعوا في الاختلاف وكل يدعي رايا ويقول قولا ويظن ظنا فاختلفت اقوالهم فدل على انهم على باطل لانهم لو كانوا على حق لم يختلفوا فإن الحق لا يختلف فيه الحق لا يختلف فيه انما يختلف اهل الباطل هم الذين يختلفون فيما بينهم قد تقول اليس علماء المسلمين يجتهدون ويحصل بينهم خلاف في المسائل نقول نعم يجتهدون لكن يردون اجتهادهم الى الكتاب والسنه يختلفون لكن إذا اختلفوا يردون إلى الكتاب والسنة فمن شهد له القرآن والسنة أنه حق اخذوه وتركوا الرأي الآخر فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فهم في أمر مريج أي مختلط مختلف, مختلف إنكم لفي قول مختلف يؤفت عنه من أفد ولو أنهم آمنوا بالحق لما وقعوا في الاختلاط ولما وقعوا في المرج ولما وقعوا في النزاعات لأن القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبين القول الحق من القول الباطل ويفصل بين الناس يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه لكن هؤلاء لما كذبوا بالحق ابتلوا بالباطل ووقعوا في متاهات وكل حزب بما لديهم فرحون وكل حزب يكفر الآخر ويضلله لانهم كلهم ليسوا على حق وليس لهم مرجع ليس لهم مرجع يحكم بينهم وبين الحق من الباطل كما هو عند المسلمين فالمسلمون وإن اختلفوا فإنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة فيحكم بينهم بالحق ويترك المخالف ولكنه لما, لما كان اختلافه أو مخالفته عن اجتهاد طلب للحق ولم يوفق كتب الله له الأجر على اجتهاده كتب الله له الأجر على اجتهاده وتحريه للحق أما الكفار فإنهم لا ليسوا كذلك ليس لهم مرجع لذلك كل يركب رأسه وكل يقول قولا يخالف القول الآخر فهم في أمر مريض وهكذا كل من ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل ومن رجع إلى الحق فإنه يرزق يرزق الثبات ويرزق الاتفاق بين المختلفين أما من أعرض عن الحق فإنه يبتلى بالاختلاف والتفرق ويبتلى بالباطل والعياذ بالله فهم في أمر مريج لم يستقر لهم قرار وإنما يتخبطون في أقوالهم وأهوائهم وهذا شأنهم إلى أن تقوم الساعة ما داموا لم يؤمنوا بالحق ويرجعوا إلى الحق فإنهم في تخبط وهذا هو واقع الدول الكافرة اليوم هو واقع الدول الكافرة وواقع الديانات الباطلة والنحل المخترعه هم في خلاف وفي شجار وفي خصام وفي وكلهم على باطل والعياذ بالله كلهم على باطل ولا يرجى لهم خير ابدا ما داموا كذلك فهم في امر مريج ثم انه سبحانه وتعالى لما ذكر مواقفهم الثلاثه من الرسول ومن البعث ومن القرآن أتى بالأدلة والبراهين العقلية القاطعة على على صدق ما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به هذا القرآن وعلى أن البعث حق قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم؟ فوقهم سماء ما أحد يكذب, أحد يكذب في السماء سماء فوقك أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها من الذي بناها سبع طباق والسماء بنيناها بايد وإنا لمنسعون والارض فرشناها فنعم الماهدون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء أي سقفا ولم ينظروا إلى السماء فوقهم أين ذهبت السماء فوق أن تروح الجهه ما فيها السماء طرب الطيارات رحبا لتذهب ما تخرج عن السماء فوق أبدا هل أحد ذكر أنه خرج عن السماء ما أحد فكرها السماء محيطة وواسعة فوقهم كيف بنيناها وايضا هي فوقهم فوقهم والعاده ان اللي يكون فوق والسقف يكون على اعمده وعلى على جدران السماء وين جدرانها وين عمدتها ها رفع السماء بغير عمد ترونها بغير عمد ترونها فأين الأعمدة التي عليها السماء وأين اللوائح والجدران والدعامات إنما الله هو الذي أمسكها سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا فهي ممسكة بقدرة الله جل وعلا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه سبحانه وتعالى إلى السماء فوقهم كيف بنيناها هذه السماء الواسعة التي لا تنقطع كيف الله بناها جل وعلا أنت لو اجتهدت جماعه الناس يبنون سقف يمكن ما يبنون عشر امتار او متل أو قل مئات متل لكن يبنون الدنيا كلها سقف ما يستطيعون هذا هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى كيف بنيناها وزيناها أيضا من آيات الله تزيين هذه السماوات زيناها بأي شيء بالنجوم والشمس والقمر إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب بزينة الكواكب أنت تشوف هذه النجوم المبثوثة على صفحة السماء وانتظامها وسيرها في مجاريها وأمكنتها ما تتغير هو اليوم يطلع النجم للمكان وغدا مكان آخر ويضيع مكانه لا النجم هو هو في مكانه تشوفه الله جل وعلا هو الذي قدرها زيناها كيف بنيناها وزيناها زينها بالنجوم والشمس والقمر أجمل ما يكون صفحة السماء في الليل إذا نظرت إليها في هذه النجوم المتلألئة العظيمة هذا أجمل شيء كيف بنيناها وزيناها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 ما فيها شقوق ولا فيها فتحات محكمة محكمة البناء دائما مع طول الزمان وطول الفترة هي لا تزال كما خلقها الله سبحانه وتعالى أنت لو بنيت قصر أو, أو مسلح أو ناشئت من البناء كم يأخذ من سنة يستمر طول الدهر لا لازم انه يخرج تهدم ويتصدع لكن السماء منذ خلقها الله الى ان تقوم الساعه وهي كما خلقها الله سبحانه وتعالى وما لها من فروج دور بالسماء فتحه دور ما تلقى شيء ولو تطير بالصواريخ وبالوسائل وبال السريعه وتروح ما تجد فرجة في السماء أو فتحة في السماء ولا تجد مكانا ليس عليه سماء أينما سلت فالسماء فوقك ولا أحد قال عن السماء ابدا كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرج هذا العالم العلوي العالم السهلي والأرض مددناها الأرض مدها الله وسعها واسعها ومدها للناس وجعلها فراشا ومهادا للناس يسيرون عليه ويسكنون فوقه ويسرعون فوقه ويسافرون فوق الأرض والأرض مددناها هل أنت وجدت يعني طرف للأرض أو واحد من الناس وجد طرفا للأرض ما أحد وجد صرفاً للأرض لأن الله مدها وسطحها سبحانه وتعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وهي الجبال ألقينا فيها رواسي وهي الجبال لأجل أن لا بالناس لأن الأرض مغمورة بالماء والارض بالنسبه الى الماء يقولون تساوي الربع يسمونها الربع اليابس والمحيطات والبحار العظيمه الهائله تحيط بالارض وفيها امواج وفيها الامواج كما تعلمون اذا هاجت ماذا تعمل في المراكب الضخمه ولا ليس ببعيد عنكم الهيجان الذي حصل العام الماضي من البحار ماذا حصل من من الأضرار الأرض ما تغيرت هي هي الأرض ما تغيرت هي هي ولم ولم تحركها امواج البحار ومد البحر لأن الله ثبتها بالجبال ثبتها بالجبال أن تميد بكم والقينا فيها رواسي هذه آية الجبال آية من آيات الله اولا أن الله مد الأرض ثانيا أن الله جعل فيها رواسي ثالثا أن الله انبت فيها مختلف النباتات وانبتنا فيها من كل زوج من كل شكل الزوج المراد به الشكل من كل زوج بهيج حسن من يبهج انظر الى الرياض وقت الربيع والى الحدائق والى شوف الزهور البهيجه والثمار المتدليه والاشجار الخضره شوف. تبهج العين تبهج العين حينما تنظر اليها اختلافها ايضا هذا اصفر هذا ابيض هذا احمر هذا طيب الرائحة وهذا ليس له رائحة وهذا قد يكون خبيث الرائحة هذا مر هذا حلو وهي تنبت في تربة واحدة وتختل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على في بعض الأكل لماذا لا تصير كلها من نوع واحد وطعمها كله سواء لونها كله سواء الله هو الذي فاوت بينها سبحانه وتعالى مع أنه متجاورة هذه والتربه والتربة واحدة والمواحد فمن الذي شكلها هذا التشكيل؟ هو القادر سبحانه وتعالى هل لتقولون انه لا يمكن يبعث الناس ولا يمكن يرسل الرسول ولا يمكن ينزل القرآن هذه آياته سبحانه وتعالى أنتم مش عندكم على ما تقولون الله جل وعلا ابدى براهينه القواطع فانتم ما هو دليلكم على قولكم ما, ما أجابوا بشيء انقطعوا من كل زوج بهيج من كل زوج أي شكل شكلها سبحانه وتعالى بهيج للمنظر تبصره وذكرى لكل عبد منيب هذه السماوات وما فيها من الزينه والارض وما فيها من الزينه وما فيها من الفوائد هذه كلها تبصره للناس وتذكير للناس في أن خالقها سبحانه وتعالى هو الذي لا يعجزه شيء وهو المستحق للعباده سبحانه وتعالى دون ما سوى أنتم تعبدون الأصنام أين؟, أين الذي خلقت هذه الأصنام بل الأصنام نفسها مخلوقة وربما تكون هذه الاصنام انتم الذين نحتموها بايديكم تعبدون ما ما تنحتون حجاره تنحتونها تضربونها بالفؤوس وبال... وتعبدونها بعد ذلك هل خلقت هذه المعبودات شيئا من هذه المخلوقات العظيمه هل أحد زال المصنمه او المعبوده انه اوجد كذا وكذا أوجد جبل من الجبال أو شاء ومن من الاشجار يعني خلقها اما ان بذرها ونبتت هذا من الله جل وعلا لكنه خلقها هو ولم ولم يكن ذلك عن عن بذر وسقي وتسلسل اخترعها هو ابتداها ما في تبصره وذكرى لكن لمن للغافل، للكافر للجاهل لا لكل عبد منيب أي راجع إلى الله جل وعلا يرجع من الباطل إلى الحق ويعترف بآيات الله سبحانه وتعالى أما الذي يركب راسه ويعجب برأيه ويعاند فهذا لا حيلة فيه كل عبد منيب لكل الناس كل عبد منيب أي رجاع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال ونزلنا من السماء ماء مباركا لعلنا نقف عند ما ما في وقت نعم. صلى الله عليه وسلم أتى الوالد يقول السائل لماذا ذكر الله عز وجل في القرآن آيات متعلقة بتوكيد الربوبيه كخلق السماوات والأرض؟ مع أن هذا الاصل مسلم عند جميع الناس مسلمهم ومشركهم لأجل أن يستدل أو ليكون دليلا لأجل أن يكون دليلا على توحيد الألوهية والعباده ذكره من باب من باب الإلزام لهؤلاء الذين يقرون به ويشركون بالله في العبادة يلزمهم بأن يفردوا الله بالعبادة هذا من البراهين من براهين توحيد الألوهية من براهين توحيد الألوهية توحيد الربوبية فهو خاطبهم بما يسلمون به ليزيمهم بما ينكرونه وهو توحيد الألوهية نعم صلى الله وسلم سمحت الوالد يقول السائل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة, يقرأ سورة قاب في خطبة الجمعة كاملة أو أنه كان يقرأ بعض منها فقط؟ يعني نعيد الكلام الذي قلناه هذا قلنا إنما هو معناه أنه يقراها كاملة وإنما يقرأ منها في كل جمعة جزءا حتى تتكامل عند المرأة التي حوضتها نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هناك من يستدل بحديث البقره البقرة وآل عمران كالغمامتين تحاجان عن صاحبها يوم القيامة يستدل بذلك على أن القرآن ليس صفة لله بل هو مخلوق ويقول لو كان صفة لله فكيف ينفصل عنه يوم القيامة القرآن هو يدينا الآن إذن تقول كيف ينفصل عن الله الكلام ينفصل عن المتكلم أنت كلامك ويبقى فيك ولا ينفصل سبحان الله هذا كلام المغلوط القرآن كلام الله وهو منزل منه سبحانه وتعالى منزل منه إلى أهل الأرض <تصفيق> نعم صلى الله سمحت الوالد يقول السائل هل طاها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم بدليل الآية التي بعدها ما أنزلنا عليك القرآن تشقى لا طاها حروف مقطعة من طاؤها وليست اسما كما يظنه من يظن وما أنزلنا عليك القرآن هذا كما قلنا إنه يأتي بعد الحروف المقطعة ذكر للقرآن نعم <تصفيق> صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل ما هو رأي فضيلتكم بمن فس رقاق بأنه جبل محيط بالأرض هذا أبطله الحافظ بانتهير في تفسيره وقال هذا لا يبعد أنه من قول أهل الكتاب ولا دليل عليه نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل الشمس تدور أم أنها ثابتة والله هذا الشيء أنت ما تشوف. أثناء تشوف أن الشمس تجي من المشرق تغرب من المغرب ما تشوف هذا أليس إبراهيم عليه السلام قال للجبار فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب كان الجبار قال لا الشمس ما تجي من المشرق ولا أما الشمس ثابتة ما سلم لإبراهيم عليه السلام نعم صلى الله, عليه وسلم. يقول الله جل وعلا يقول فبوهت الذي كفر يعني ما عنده قدرة يرد هذه الحجة لو كان عنده قدرة قال لا الشمس ثابتة ما يبتمشي نعم صلى الله عليه وسلم حث الوالد يقول السائل هل تد... هل يدل قول الله جل وعلا والقينا فيها رواسي على أن الأرض لا تدور يا أخي يشتبه دوران الأرض ويشتبه بها الأمور هذه الأرض قرار كما قال الله جل وعلا جعلها الله قرارا ثابتة مستقرة جعل لكم الأرض قرارا يكفيك هذا يكفيك ما في القرآن ولا تذهب مع النظريات الجغرافية التي إنما هي حدث وتخمين نعم صلى الله عليه وسلم سمعت الوالد يقول السائل كثر في الآونة الأخيرة كتب وأشرط تتحدث عن الإعجاز القرآني وموافقه هذه النظريات للآيات البينات فما هو الضابط في ذلك وما هو واجب طالب العلم تجاه ذلك تفسير القرآن متقن ومغبوط وله طرق ذكرها ائمه التفسير لا يفسر بغيرها فسر القرآن بالقرآن يفسر القرآن بالسنة فسر القرآن بتفسير الصحابة يفسر القرآن بتفسير التابعين يفسر القرآن باللغة التي نزل بها وهي اللغة العربية هذه وجوه التفسير أما من زاد على هذا جاب وجه غير هذه الوجوه هذا شيء مبتكر ولا أصل له ولا يجوز تفسير القرآن بالرأي ذكر تحافظ بن كثير في أول تفسيره الحديث وجوده من قال في القرآن برايه وبما لا يعلم فليتبوى مقعده من النار واخطا ولو اصاب نعم السلام عليكم سماحه الوارد يقول السائل هل هذه القراءات السبع هي الاحرف السبع التي انزل بها القرآن؟ لا القراءات السبع ما هي السبع عند أهل العلم قراءة السبع هذه الروايات التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بها وعلمها أصحابه نعم صلى الله عليكم الوالد يقول السائل ما هو رأي فضيلتكم في تفسير الجلالين كغيره من التفاسير المتأخرة جيد من ناحية اللغه ومن ناحية الاختصار فهو يعتبر متن للتفاسير لكنه أتى عليه ما أتى على التفاسير المتأخرة من تأويل الصفات فهو أشعري هو وشيخه الجلال الدين الحلي أشاعره نعم صلى الله عليه وسماحة الوالد يقول السائل ما هو رأي سماحتكم في المفردات للأصفهاني رحمه الله هذا لغوي هذا جيد المفردات في القرآن يعني تفسير الألفاظ الألفاظ القرآنية باللغة العربية فهو لغوي كتاب لغوي نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل هناك مسابقة لحفظ القرآن الكريم وأنا أرغب في الدخول في هذه المسابقة ها؟ يقول حصل الله هناك مسابقة لحفظ القرآن الكريم وأنا أرغب في الدخول في هذه المسابقة ولكني أخشى أن أكون لمن أراد بعمل بعمله الدنيا فيكون من الخاسرين فهل يجوز له الدخول في هذه المسابقة؟ إن كان قصده المال فنعم لا يجوز له وإن كان قصده تعلم القرآن وتنافس التنافس للقرآن هذا شيء طيب نعم ولكن يشترط في هذه الجائزة لا تدفع شيء لأن بعضهم يجعل رقم تكلم عليه و... ياخذون عليه فلوس عن المكالمة ويجمعونها الفلوس ويتقاسمونه ويعطي... ويعطون عن الجوائز قسما منها تاخذونه تجارة هذا لا يجوز هذا قمار هذا هو القمار والعياذ بالله تدفع فلوس يسيره ويجيك ويتي... مبلغ كبير من أموال الناس هم مالهم هم جامعينه من هالمكالمات الدقيقة بكذا المكالم. أما إن كانوا يعطونك على التلاوة الجيدة بدون أنك تدفع شيء، وليس قصدك أن المال فلا بأس في ذلك نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل: ما هو تفسير قول الله جل وعلا: والله سريع الحساب. سريع على ظاهره، سريع الحساب. يحاسب الناس في في ساعة سبحانه وتعالى أو أقل من ذلك لا يعجزه شيء. نعم. صلى الله عليه وسلم تروارد يقول السائل هل يجوز القسم بصفة الصفات الله فعليا كالضحك والغضب؟ نعم. هذا صح. هذا فعل ما هو؟ هذا فعل صفاته الذاتية كالوجه والكلام. و... آ... الكلام صفة فعل من ناحية التكلم لكنه صفة ذات من ناحية قيامه. قيامه بالله سبحانه وتعالى فهو صفة ذات وصفة فعل الله متصف بأنهم يتكلم وهو يتكلم سبحانه إذا شاء نعم صلى الله عليه وسلم نقول السائل طالب العلم هل له أن يعلق على هوانش التفسير مع أنه لا يكتب على الآيات شيء مع أنه لا يكتب على الآيات شيء لا لا يكتب كان عالم. إذا كان عالم عالم يضيف علم ليس في التفسير ليس في الكتاب وهو عالم لا بس يكتب حواشي أما المتعلم لا يكتب شيء بهذه الكتابة يخل بالتفسير ويخل بالكتاب ويسود الصفحات ما يصلح هذا إذا بغى يكتب أشياء يقيدها يكون معه دفتر كنوه دفتر أو أوراق جيد فيها ما فهم عاد هو فهمه صحيح ولا ما هو صحيح يصير بالأوراق هذه ما يصير في التفسير نعم صلى الله عليهم سماحت الوالد تقول السائلة سمعت بعض الناس أن مرات كانت تعاني كثيرا من زوجها وسوء معاملته لها فقيل لها اقرأي قول الله سبحانه وله ما سكن في الليل والنهار فيما لمدة أربع أيام وكل مرة كرريها 99 مرة ففعلت ثم شرب زوجها الماء فتغير وأصبح رجلاً تعلوه السكينة والسؤال ما حكم هذا العمل وما مدى مشروعيته كل عمل لا دليل عليه من أن و السنة هو باطل وهذا العمل لا دليل عليه من اللي حدد الآية ومن اللي حدد العدد احتاج إلى دليل وكون حصل شيء من السكينة لا يدل كما سبق لكم عدة مرات كونه يحصل المقصود للشيء لا يدل على صحته لأنه قد يكون من باب الابتلاء والامتحان أو يكون صادف قضاء وقدرا فلا يحتج بهذا ولا يجز العمل إلا بدليل على تعيين السورة أو الآية ودليل على العدد نعم صلى الله عليه وسماحة الوالد يقول السائل يوجد في ستائر بيتنا صور فهل يجب علي إزالة الستائر أم يكفي طمس وجوه الصور التي عليها؟ إذا طمستها يكفي هذا إذا طمستها ولم يبقى ملامح لوجوهها هل أبس لذلك؟ نعم صلى الله عليه وسلم سمحت الوالد يقول السائل قول الله جل وعلا في الشياطين وأكثرهم كاذبون هل يدل على أن بعض الشياطين صادق صادقون؟ لا يا أخي لكن الآية التي يسمعها من الملائكة من الملائكة الأعلى هي الصدق ويخلق معها من الكذبة أكثر ما يقوله كذب ويصدق بكلمة واحدة نعم إن شاء الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل من التأويل الباطل في حديث الهروله تأويله بالثواب والإطعام وغيره لقوله لوجدتني عنده الله قريب سبحانه من عباده وجدتني عند هذا يدل على قرب الله وإحاطته سبحانه وتعالى وهذا يكفينا والله ليس بعيدا عن خلقه وإن كان عاليا فوق السماوات فهو علي في جنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى نعم صلى الله وسلم. سماحة الوالد يقول السائل هل تسمية الصور والآيات توقيفية من الله جل وعلا؟ أما أنها كانت اجتهادا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم منها ما ورد به دليل ومنها ما هو اجتهاد هذا في السور السور تسمية السور منه ما ورد به الدليل مثل البقرة والعمران والنساء ورد به الدليل مثل سبح والغاشية وقاف واقتربت هذا ورد به الدليل ومنه ما هو اجتهاد الصحابة وأما الآيات فلا سميت آية الكرسي هذا في الحديث آية الكرسي سميت في الحديث نعم سورة الفاتحة سميت أيضا في القرآن في الحديث نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل نقل أحد الاخوه عنكم أنكم ترون الجوازة بتسجيل الدروس بكاميرا الفيديو وزعم أنكم قلتم أنها تتلف بعد الانتفاع منها فهل هذا صحيح يكفي كنه زعم يكفي هذا الزعم أكذب الحديث هذا أكذب الحديث أنا ما قلت هذا هذا وإن كان صادقا أنا اتحداه يأتيني بتسجيل صوتي أو بكتابة كتبتها بقلمي أما أنكم تسكون بالناس شيء ما قالوه هذا الله يحاسبكم عليه سبحانه وتعالى نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه